واللاتي ياتين الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعه منكم فاذكروا فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن نَسْبِ